انوا اهلا بك كلكم اهلا الذكر ان كنتم لا تعلمون دلت جقالو سياراي كلناو غور دالت ذكر دا لناو غوردا و كهنديك ما ديكنا نو برسيار آه المسلمان تشيت المسلمان جنو مسلمان المسلمين أو يك لحديث ذه تبرأ كالم أسيب كان ذي خوينا ولا زورك لما لا صحيح إلى سرنيا و پیامبر اخوالی صلی الله علیه و سلم نیکردو و صحابه نیان کردو رضای خواه گوریان لبید بوی مبلگنی. آیا چون علام مرجیه داد ریت و کدالن ایمان تنها لذل داره چون ایمان لذل داره خواه گور دفترمی ل چندان من باسی عملی صالح دکات و عملی صالح اجبار ایمان حساب دکا بون نیشگ لونا نيش خويا غور باش شي نايبر دلا قرانه ها بايمان لا كما يتدا ليضيعه ايمانك خويا غور ايمانك تنبزا يناد اي كم ايماني ما بس تيچ او نوجانيك برو تشي د ينكر برو قدس بيت المقدس د ينكر دويكه قبلة جورا مسلمان كيما بشي من وجكان بيت المقدس كل دو ما انا بزايچو خويا كان الله ليضيعه ايمانكم او امانه بذا انادت اخويا يعني او نوجته بتيناي برث بايماننا برث اي نويشتنها دلا يا بلشه ده كبير بلشه ده كبير اكن بويا مذهب الكيان مذهبي شي فوشل وباطله اي درست دزبرز بكري ذات قنوت تراويح ونوجب يعني ونوجب يعني قنوت بدعاء الا كبونازله وبلايا اكبر ملام قنوتي متير او صحيحه ودزبرز كرنوش بغمان دروست ان شاء الله او وارد ولا اهل علم ولا سابقين اي عذابنا وقور لا سر لا شيء على سر روحه لا شاء روح دته ولا شبره كامل لنا وقبر ده وعذابك لا سر هدوك يا له عندي جاريش تنها لس الروحه الله ملايمز قوتيك زور شركي هي هذا ليار رسول الله هذا ورده كاتب يا امري فاضصم هو بيدل اندروزنيه او عناده و هر دلنا درسته ااا هو كافر نخير بلا كمنات تكفيري عين بكيد وريابن او مسألة يش خطرة بنا بخواجورة دلناهن ايشة ككفرة اقسم ككفرة كسي هوارك على تغييري خوا كفرة شريك بخوا دانان بلام ناتواني بلاي هر كسي كشرك كريك سر كافردة به تاو كشي لسر نكري قاميح وجير لسر نكري القاميح وجربة که علمی چی پی آن بده. آو کسال خویزور لتب عالم تر و بازیلکتر دزانت. توش تنها پی بله دروز نیه نه ببره. دبی ایزالیش و هیبه بکیت و اقامی حجیله سال کیل. آوش توفرش شرط و موانعی ده بکه آو نکری ناتوارت تکفیر بکری خطر آوریابن. آیا خوتنی قیلوله پیج نیورا یعن پج نیورا هردو چی درسته ان شالله. اهلی مکاوم دینیه چی شم پج اي خوي ني صورتي كان لابو محمود دروسته بالا ان شاء الله خلافي تذهب لام دروسته باذن اخوا اي ذكري هاتنا نموذج قود الدرقاي مز قود يان مز قودتك الدرقاي خدي مز قودتك او كذا درقاي درو السواك يردن لك هذه دزنيش دال تشكات تقدر دروست على سرتاي على كتاي. عم نديرنا لولا انا على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه اللي عند كل وضوء. بابكم ما اسالكم عن على الكبيره. بوشتي بتشوف زور زوار بوشتي جو ملهنی و خیال مندانه مو کی چه چه برسی وک بلد کاتی دژنه د سیاب کو تو بچیدو تر سلفی بچیدو تر تکفیری سلفی برکانم هر کسیک کړه کاری بازار بیت خوندوار بیت نه خوندوار بیت دو فقیر به کورد به عرب به هر کسیک بو عقیده و بیروا و رودینو اسلامتی رازی به پیغمبر صوص صحابه لسریبون سلفي صار يعني بيشين كمان او ديني كبيشين صحابه تابعين او بور بيشتي زياده بين تناودين أو تكفي رجوك سياك بكافر ذا ذنبنا حق زيد ربي لو مسألي الحمد لله الله الله سبحانه كِرِئْ شَنُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كنتم لَا تَعْلَمُونَ